سَرَاءَ إِلَّا إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ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 دُلُّكُمْ عَلَاتِ جَارَةٍ تُجكُم مِن عَذابِنَ بِيمِ تُ مِنونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِ تُمِنونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبيل اللَّهِ بِأَموَالِكُم وَأَنفُسِكُم ذَالِكُم خَيرُ الَّكُم إِكُ تَعْلَمُونَ يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصرا من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُولُوا أَنصَارًا لِلَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِجِينَ مَنَ صَارِيَ إِلَى اللَّهِ وَ الحَوَارونَ نَحنُ أَن صَل فَآمَنَ الطَّائِفَةُ مِن بَن إِسرلَ وَكَثَرَ الطَّ